وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبِضُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واتمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنه نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النَّصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ فِتْنَةً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن مما توعدون لصادق وإن الدين لواقع